ب سمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ و َ ا ل س َّ م َ ا ء و َ ا ل ط َّ ا ر ِ ق وَمَا أ َ د ر َ ك َ مِالطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ف َ ل ْ ي َ و ُ ر ِ الْ إ ن ا ن من خلق خلق من ما إدافق يخرج من بين الصلب والتراب ئ إنه على رجعه لقادر يوم تبلس رائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فص وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا